ولا شكرًا إننا خافوا من ربنا يومًا عبوسًا قم طيرًا فوقعهم الله شر ذلك اليوم ولقاؤهم نظرته وسوره وجزاءهم بما صبروا جنته وحريرًا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت كطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوانيرا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 وَإِذَا رَأَيْتَ فَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ فِيَابُ سُنْدُسٍ خُدْرٌ وَإِسْتَبَرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِدَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ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 وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا